ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقل كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا ولقد استهزئ في رسل من قبلك فحاق بالذين سخروا, فحاق بالذين سخروا منه قل لمم في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة تلاجمعنكم إلى يوم القيامة وله من سكن في ال Thank سَأَسْكَرُ اللَّهَ بِضُرٍّ فَلَا لَهُ. aí الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم استمعوا إليك وجعلوا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي ك فروا إن هذا إلاسطير الأولين نُلِمُّ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَكُنَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ولو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 قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء I mean, وما الحياة الدنيا إلا لعظ وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون نعلم أنه لا الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله أجحدون لقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على كل موض وأوض حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كأن قبر عليك اعراضهم فين استطعت ان تبتغيا لنفقا في الارض او سلمى في السماء فيهم بايه ولو شاء o homo وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا قم الأمثال ما فرطنا في الكتاب ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمان.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 فَادْعُوا إِلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ سد تُؤْخِذُهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ عَنْهُمُ بكم من إله غير الله أتيكم به؟ أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون؟ فَتَأْكُلُوا عَذَابَ اللَّهِ إِذَا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبون So